الكلام قلت هو رفيق الساعة الأولى أرست به فعشت بحف ما أوحى به الله وسابقت الأحبة في تلاوته وأنعب حين ألقاهم بلقياه ولي شيخ إذا من الإعجاب عينها وأبحر في مد الدنيا وعالمها إلى زمن تعدد في زواياه أرى حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله الله على حلقاته يشنى طفولتنا وفي سنواتنا الأولى حفظناه يزيد وداد صحبتنا بصحبته وتأتلف القلوب إذا فلوناه وكان الحب للقرآن انا ان الا الامان البيض لولا هو اتذكر كم تزاحمنا نرتل فعلمنا اخا اما نسيناه فان حفق اولادي فامنيه انا لله قل ما تمناه وإن الجود للقرآن موهبة بها يهدين المولى عطاياه ومن أحيا كتاب الله وله به يلقى إلا إذا توفي به يلقى إلا إذا توفي